والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتمسك بسنتك إلى يوم الدين وبعد فنحن الآن في منزل خالي العزيز الحبيب الحاج السيد محمد حسن حمور من أعيان بلد كفر يوسف سليمان مركز بلبيس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 لنا وله وعلينا وعلى أولاده إنه سميع قريب مجيب الدعوات والآن مع كتاب الله من خادم القرآن عبد المعز عبد الله محمود المقيم بمحافظة الشرقية ببلدة كفر أبو مسلم تليفون 81 بالبيس الشاي بالبودين بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين في جن ساتيوم ونهاريا في مقعد صدقنا عند ملكنا. وقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وحسبان ان ينسى ما ووضع الميزان و إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتر أروه <تصفيق> مد <تصفيق> سو القمر بحساد او والأرض وضع هالي فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام <تصفيق> و خلق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 لا يراني، لا يلتقيان جوم من نم لو لو هل مرجاد تدي انا يا رب بكماتك جلب عيني الالتقيان بين يوم منهمل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ارقى الاعلى مبا باي كل من عليها فان الله الله الله الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال تبي اي انا يا رب بقوماتك ذباني كل من عليها فانوا يا بقا فَذِيَ إِنْ رَبِّكُمَا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لكتما لن نبدا أيحسب يره أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلت ما لن نبدأ أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنً وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ love. يقول أهلك ما لَنْ لُبَدَّ، أَلَمْ يَرَهُ أَخَدَ. لا وَالْإِنْسَانُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ يقول أهلت ما لن نبدأ أيحب أن أحد ألم نجعل له عيني ولساناً وشفتين ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهدينا à l'âme اوه No.